السماء من لطف فاحياه بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وتصغي بالرياح ايات لقوم يعقلون فيك ايات الله نبنوها عليك بالحق باي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افات الذين وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ وَآيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اسْتَخَفَّهَا حُذَرًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِنْ وَرَاءِ جَهَنَّمَ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 وخلق الله السماوات والأرض للحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على, على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الذهر وما لهم بذلك من علم إنهم وما له بذلك من علم إلا يظلمون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم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 واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه الا ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَطِيلَ الْيَوْمَ أَمَسَاكُمْ كَمَا فِئْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْطَبُونَ بسم الله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكم